Piyaz Bilbiri, Lêseydîna Abi Hasan Şahzeli, Quttesi Sırı. Bismillahi r Rabbana Alike Tabekelna ve İleke Nebna ve İleke Mescir. Rabbana La Tujulna Fitnete Lillâvine Kafaroo ve Filâna Rabbana. İnna K An T أفرانك ربنا وإليك المصير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتبنا مع الأبرار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وانتهى الوجوه, الوجوه للحي القيوم لقد خاب من حمل ظلمًا اللهم أنت القيوم القائم بتدبير ما أوجدت من العوالم أنت المحيط بنا بكل شيء دونك وبعزتك يا عزيز وبتذلل لك وبخطوتي بين يديك يصرف عني وأمن تحيط به شفعة قلبي في الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا وهاب يا ستار يا خفي يا بار يا شديد البطش يا قهار يا عزيز عزني بعزتك يا غفار اغفر لي ما علمته وظلمت به نفسي فأنت المنعم عليها فالمتفضل علي يا وهاب وأبلي نفسي ومالي وولدي وديني وغطني بسترك يا ستار يا خفي كلي خفيا يا بار جعلني في عفك واكتبني من الأبرار يا شديد البطش حلبيني وبين من يديني أهو روقان من كدنني بسوين وغل يده البطيشه حميم حميم إن سين قاف إحمنا مما نخاف ويا خفي الألطف نجني مما الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفل الله المؤمنين القتال وكان الله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 قُلِ الرَّبُّ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ شِئْن من مِّنْهُ قُلْ أ lekum ma'alallahi tafturun kafaya insal ikfina hamma'l'ida qaf saddu alif alif ما كان هذا القرآن حديثا يفترى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وَجَعَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا يوم لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يَجْعَلُ كُبُورَ الْأَرْضِ أَيْدِيهِمْ Aman yetti kom fi zulmati alberr rahmeti, aillahumma Allah, taala Allahu amma sübhan Rabbika Rabbi ve salamun al almurssalin, I uh... me.